ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو نصيبا نصف مخروضا وإذا حضر القسمة أن القربا واليتامى والمساكين فرزوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.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 فإن لم يكن له ولد وبرسه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي أودين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 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهم يا يحل لكم أن ترث النساء ولا تعذلهن لتذهبوا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 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا فَلَا تَأْخُذُوا منه شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا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 وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أضاعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائكم التي في حجوركم من نساءكم التي دخلت بهن.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 وَنَحْنُ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يُمْسِكَ الْحُصْنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ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 المتخذذات أخذان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنة منكم وأن تصبر خير لكم والله غفور رحيم.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 وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مسطال ذرة وَإِن تَكُ حسنة يضاعفها وَإِنْ تَتُّ حَسَنَتَي يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهَا أُولَئِكَ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا رَسُولَ لَوْ بهم الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم امسكا راحه حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم أَوْ او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لا مستم أولَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا فَتَيَمَمُوا صَعِيدَهُ طَيِّبًا فَتَيَمَمُوا صَعِيدَهُ طَيِّبًا فَمَسَحُوا بِمُجْهُوْهِمْ وَأَيْدِيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوٌّ غَفُورًا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 ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد إِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِنَّ الَّذِينَ يُزَكِّونَ أَفْسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُضْلِمُ نَفْتِي لَا أُنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكذبَ وَكَفَأْ بِهِ إِثْمًا مبيناً.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 سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَعْرَنَ كُلَّمَا نَضْجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُ الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيدهكم به إن الله كان سميعا بصيرا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 ولو أن كتبنا عليهم أن قتلو أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتينا من لدن ما عظيما ولهدينهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مَصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَظْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ يقولن أن لم تكن بينكم وبينهما ودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين أشعرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف أجرا عظيما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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفؤ أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلمَّا كُتِب عليهم فلمَّا كُتِب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشيَة الله, الناس كخشية الله أو أشد خشية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 وَإِن تُكَفِّرُوا كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه وديه مسلمه وديه مسلمه الى اهله أَهْلِهِ ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه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 فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذبا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربت في سبيل الله فتبنوا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 وَالَّذِينَ تَفَرُّونَ لَوْ تَغْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِينُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَتًا وَاعِدَةً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 ولأ أمرنهم فليبتك آذان الأعام ولأ أمرنهم فليضير خلق الله ومن يتخيّل الشيطان وليم دون الله فقد خسر فسران مبين يعدهم ويمنّيهم وما يعده الشيطان إلا أورا أولئك مأواهم جهنم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 وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَا أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَمَنُّ النِّسَاءُ الَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَبُّونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ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 فلا تميلوا كل الميل فتذروا هاك المعلقة وإن تصبحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كل من سعى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 أوامين بالقص شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إياك غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعذلوا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 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنِ إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا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 يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلاَ مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَهَ إِلَّا هُؤُلاءِ وَلا إِلَهَ إِلَّا هُؤُلاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سبيلاً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 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فقالوا أرنا الله جهرا ثم فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم أتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البينة فعفنا عن ذلك. وأتينا موسى سُلْقانًا مبينًا ورفعنا فوقهم الطُّر بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سجدوه وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعذو في السبت وأخذنا منهم ميثاقًا غليظًا فبما نقضي ميتاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم, وقولهم قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا العظيما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 لِنَ أَنَّ لَا يَكُونَ الله عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ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 يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وكلمته ألقاه إلى مريم وروحه من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة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 ناس قد جاءكم ضر من ربكم وأنزلنا إليكم نورا وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفض